صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ أَلِفْ لَا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 وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذابٌ عظيم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 وَإذاَا قِيلَ لهُم لا تُفْسِدُوا فيِي الأرض قَاوا إَِّ مَا نَحْنُ صْلِحون عَل إِهُهُمُ المُفْسِدونَ وَلَكِ لا يَشعرون.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 وَإِذاَا لَقُ الذيينَ آمَنُوا قالَاوا آمََّ وَإذاَا خَلَو إلَ شَيَطينهِمْ قالوا إ مَاكُم إِ مَا نَحْنُ مُسْتَهْزئُون اللهَّهُ يَستْتَهْزئوا بهِهِم وَيَمُدُّهُم فِي طُغِييانِهِم يَعْمَهُون أُلائِكَ الذي نَشْتَرَُ الضَّلَ لَتَبِهدَا فَمَا رَبِحَتِجارََتُهُم. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ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 بِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ طَهُورٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ ربهم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 وَلَقد عَمتُم الذيِنَعتَدَوْ مِ كُمْ في السَّبتِ فَقُلْناَالَهم فَقُلناَالَهُم كُوا قِادَةً خاسئين فَجَعَناهَا نَكالِّمَا بَيْنَ يدَيهَا وَمَا خلَْفَهَا وَمَا خلَْفَهَا وَموعضَةَ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 فَ تَطمَعونَ أي يؤمنِنُ لكُمْ وَقَد كَانَ فرَيقُمْ مِنهُم يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهَِّ ثَُّ يُحَرِفونَ ثمُم يُحَرِّفونَهُم م ببعدِنَ قَلُوه وَهُمْ يعلمون وَإِذاَا لَقُ الذينَ آمَنوا قالوا آممَدن وَإِذاَا خَلَ بَعْضُهُم إ بَعْضٍ قالوا أَتُحَدّثونَهُم بِمَا فَتَتحَ اللهَّهُ عَلَكُم.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 فَإِنَّ اللَّهَ عَهِدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والَّذنَ آمنوا وَمِنُ الصَّالِحاتِ أُولِكَ أَصْحَابُ الجََّتِهُم فِيهَا خالدُون وَإِذْ أَخَذْن مِذاَا قَبَنِي إسْرائلَ لا تَعبدونَ إَِّا اللهَّه وَبِالوَالِدَيْ إحْسَنَ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 وَإذ أَخَذ النامثَاقَكُم لا تَسفِكَ دِمَاأَكمْ وَلا تُخْرجونَ أَنفُسَكُمْ مِ ديارِكمُمْ ثمُم قََرتُم وَآْنتُم تَشههَدون ثُمَّ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ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 فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ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 قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 وَلَماا جَ أَهُم رَسُول مِن عيَندِ اللهَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مهُم نَبَذَ فرَيق نَبَذَ فرَيقُ مِ الذي نَأوتُ الكِتابَ كِتابَ اللههِ وَر أَورهِم كَأَهُم لا يعلممون.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 وَدككثير مِنْ أَهل الكتابِ لَ يَردّونَكمُم مِم بعد إمانانكُم كُفًا حَسَدَا حَسَدَ مِن عيند أَمفُسهِم مِ بعد مَا تبَنَ لَم الحَقّ فَعفُهُ وَصففَح حتىَ يأتيَ اللههُ بأَمره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 فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع من مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين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 وَإِذِ بتَ ل إِبَرَاهِ مَ رَبّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتََّهُهُ طَالَ إِّي جَعِلُكَلِّا سِئِمَامَ قَالَ وَمِنْ ذُِّيَّةِ قَالَ لَا يَنَاُ عَهْدِ الظَّالِمِن.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 قالوا نعبد الهك واله ابايك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله ا واحدا اله ا واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا يهودا او نصارا تهتدوا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 وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبِلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَاهِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ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 لِيَكُم وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ يَشْرَحُ لَكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون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 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله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 انْفِعْ أَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم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 وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم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 الله فِي آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ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 ان تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا حُدْوَانَ إِلَّا عَلَى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 فُرُوهْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ افْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاوَنَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذكرا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 əb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 ولا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخيته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةٌ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فإن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة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 زُيِّنَ للَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابًا كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ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 غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَافُوُ كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وَلَا تجعلوا الله عرضةً لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميعٌ عليم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 وبعولتهن أحقُّ بردِّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا ولهن مثلُ الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجَة والله عزيزٌ حكيم الطلاقُ مرتان فإمساكم بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُونَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ الله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 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيلٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ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 وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا ان يعفون الا ان يعفون او يعفو والذي بيده عقد النكاح وان تعفو اقرب للتقوى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 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على الم المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون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 والله يؤتي مُلكَه من يشاء، والله واسعٌ عليم وقال لهم نبيُّهم إن آية مُلكِه أن يأتيكم التابوتُ فيه سكينةٌ من ربكم وبقيَّه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 فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف, إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين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 وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ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 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْ أَوَّلٍ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون.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 كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كَمَثَلِ صفوان عليه تراب فأصابه وابل فَتَرَكَهُ صلدا لا يقدرون على شيء مما كَسَبُوا والله لا يهدي القوم الكافرين وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ فآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ هَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَانَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ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 فله ما سلف وأمرُه إلى الله، ومن عادَ فأولئك أصحابُ النار هم فيها خالِدُون يمحقُ الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحبُّ كل كَفَّارٍ أثيم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 واتقوا يوما ترجعون فِيهِ إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليملل وليه بالعادل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضعون مِنَ الَّذِينَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى آجاله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم لَسَ عَلَيكُم جناح أَلا تَكتبُهَا وَأَشهِدُ إذ تب يعتُم وَلا يُضَ وَكاتِبُ وَلا شَدَ وَإِن تَفعلوا فَإِنهُ فسوقُ بكُمْ وَاتَّقُ اللهه وَيعَّمُكُم الله, الله واللهَّهُ بكُلِّ شَيئ عليم. وَإِن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله وَلَا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها آثِمٌ آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماء وأنتم في الارض وإنات بد ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير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 لا يُكَلِّفُ الله نفسًا إلا أُسعَها لها ما كسبت وعليها ما اكتسَبَت ربَّنا لا تُآخِذْنا إن نسينا أو أخطأنا ربَّنا ولا تحمِل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا